اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه